ل و س و ع ه ا ل ن ا ل ل س ي للعلوم ا ل ع ا ل ا م ي ه

h、oh, oh. a l l l a h

I'm g see you.

ف ض د م ن ه محمد راتب ا

ا ع ل س م ا ق ا ل ل طلوع الحسنى